يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منها يرحمات فإِنْ أُطِبْنَا لَكُمْ مِنْ وَمَتْنُ لِيَ حَتَّى